ريح و... مراحل لو من النجاسة يدعى الضوء والثلاثة وأمضل فالثانية والثالثة كل هذا النجاسه بالنجاسة المرض المحدد أما لو أنتظر بالنجاسة عشر مرار فهذه العشر, العشر سنة مرة هذه العشر سنة jednak Muze adopting partfil QU a لماذا جاء بالتدمار من النجاة العينية بالحجر؟ فرقماً ما في غير من التدمار لا أمر من كبير عميل النجاة العينية تحتاج إلى تجيب فيها التدمار الثلاثة بشروطة يكون قادة جاء من القادعة غير صفر فلماذا كفروا؟ هناك كبر الحال كبر الحال يعني لا يوجد من الـ من, من, من, من, من الناس في خبر الحال أن خبر الحال لم عن يمسو منهم الكثير من النباتات إلى رفع في لكن غيرها كل نبات عينية قليل لكن الإنسان يأخذ حاجة وكثير وذلك قلنا لو داودت النجاة العينية المحل لم يدف فيها ولا يدف فيها الأحجار لو طلقت علينا لدى مقرأ فيها الأحجار لو دفت الأحجار يعني في كفت فيه, فيه حجارة يعني حاجة. من في الاخير قال واذا تحالت القدر بنفسها صورة وان كل هذا فيها لم تصل فهذا مصطلح اخر بعد ما عرفت ان, أن التضيره يقول بالله يقول بالتراب ويكون الأحداث يسمى هذا مصطلح ظاهره في الشريعه الوجوده وهو الاتحالة الاتحالة ويكون عندنا المعافة العشر الشابعية في الخضر في خار صحيح فالقوم إذا تخضرت بنفسيها تقررت إذا تخلرت عقل إذا خلرت بنفسيها تقررت لكن إذا تخلرت بشار برمي شيء فيها يعني برمي شيء فيها لا ينتظر بالعكس الشيء هذا الشيء الذي طرحته فيها يكتذب النباتة من الخمر. ثم إذا طرّت الخضرة لتخلّت الخضرة تحيط إليه يعود إليها النجاة من هذا الشيء إذا رأس إذا وضعت أعشاء هذه وضعت شيئاً فيها تتنذب بالخضرة إذا طرّت إذا تخلّت طرّت فلاعود إليها النجاة من هذا الشيء الذي رحكمه حيث إذا تخلّت بنفسها طرّت وضعت عظيمها تبعنا الدن يعني الوعاء الذي يحملها يقفو تبعا لها وإلا لو اتحكم لطهارة الدن فسيتنجز بالخمر فإن طهارة الخارط ومتخلات طهارة الخارط يعود عليها الدن بالنجاة وفي النهايه يأتي التدارس والتحكم لكن الشارع الحسين حكم لطهارة الخارط ومتخلات بنفسها فالتقيم الحكيم إلتهاده وأخرى إلى أين الثلس بسهل طبعا الشارع نصى على طهارة الخلق إذا طهارة الخمر إذا الخلق الخسيرة هو المساعد أخرى بذكائي والثيالي وبأذير الثيالي لأن الثلسل يكون والكلام الان عن الخمر البحثة القمر الذي تضطر بتخللها بينا من السائل القمر المحترمه لا يقمر المحترمه وهل هناك قمر محترمه الجواب نعم القمر محترمه هي القمر هي الواتساب السكري الذي يتقمر فهو لا يتقمر الا بالمرور على القمريه لا يصل الى درجه إلا الا بالمرور على درجه القمريه فهذا القمر يظل يزيد من زمن فقلت احسن الى ايام ما الى تعال الى هذه الخمس ما بتت الان الان سائل عصير قطر عصير تفاح عصير العنف عصير اي شيء ما بتسكري ماء عريضه اذا شرفناه انقر بعضه والبعض الباقي يتخلق ثم يتخلق قبل ان يتخلق وفي المرحله القمرية في بالقمر المحترمه انك لم ترد تخميره انك تردته ليتخلق فحتى يتخلق لا بد من الوصول الى مرحله تقول اصدقكم ده ما تقول اصدقكم ده من هذه القمر محترمه <مسكت> لا يوجد زكاة فيهما. كانت لا لكن لو كان شخص من خمر غير محترم زكاة عنده لا لا هي غير زنية لا غير محترمة. لكن خمر المحترمه لا زكاة. هذا ماي. الخمر المحترم ليس زكاة. ما الذي يراه خضر؟ وهي نبية ولكنها إذا تخلى الضور خل بنفسها نفسها أو بأغلبها نصل إلى الشق الضور لكن لو رأى شيئا لم تصل إلى النجارة والنجاة الشيء المضور لما دام الضور ثم إذا تحول إلى قلب عادت عليه النجاة مرة أخرى بالسيج وقُوله. هذا الأمر يسوى. الحمد لله نعم ورغم الله قد وضع قد دائق فيها حديث أولا فيها حديث لأنها كدائة وفيع من على الحباب كدائة وفيع من الاتفاء على ذلك رغم ما كان بها فيها لانه يجوز التداوي منها يعني تناول الصه الحديد فان في التداوي لها لا يرضى عنها اصلا الناس ولما ما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التداوي بل العلوانين الى إلى في اذوان تلك إذا تكون فائدة شبايا على ندفتها ويقولون له إنها وانه وإنه إمباد التداوي بالندك ويجود تتاوي بالخور ويجود وهي ندكة إذا كان يجود تناول إذا نرجو كيفية سلامه في فعر النجاس وكيف إذا غطلت الوزاة عشرة دولار في المنطقة الفرحة المحلة يجدون بلها شيء الوزاة عزاة المنطقة عزاة الرؤية فعر النجاس عندما في دروت الفرحة إنه مش فرحة بعض فعر ليس معناه إذا كنت توقع حال النجاسة أن يكون حال هذا شيء تطبيري شيء طبري. عن اللون هي وضعك واما عن الواقحة تسمي بالألم واما عن الطعم فلا ينزل ولا ينمو أنت ولا ينبيه لك أحد أن تطعم هذه الثلاثة لترى محافظة هذه الثلاثة ترى الذي طعم الجديدة مساله تطبيرية حل لو حل فوق المال فقط يرفعنا ولا تقديريا ولا عقليا مش انك تذهب عليك ان تذهب لطبعا ان لم ثم كيف اذا ركبت النبات عشر وقت من النبات واحده لا تذهب لا مضوء وصلها ولا مرّة يقول لك طهار رفع الحدث يقول لك طهار رفع الحدث مرّة مرّة او مرتين مرتين او ثلاث مرات ثلاث مرات مرّة مرّة يعني مرّة مرّة يعني سيلاك الماء على عضو المرسول بحيث تقريبته وحضاره كاملة يجب أن يحركوا بعض كفك فقط مثلا كفك تحت الحبوب نصف ساعه نصف ساعه غدره كم مره المرات عشرات مئات المرات الاف المرات لكن هل غدره كامل الذراع كامل اليرقه لا فما هذه العشرات المرات عشرات الالاف ما اغدت شيئا اذا لما نقول ربع الحدث مرة مرة رقص مرة تأتي على جميع العبد مرة تأتي على جميع العبد الثانية يمر ثاني المرة التي على جميع العبد أما إذا بعض العبد مرة ومرتين مع السلامة ولاتصل بقية العبد فلا تصلهم صلاة واحد والغزة الثانية هي غزة واحد والغزة الثالثه يعني كف وتم تكفي مره مطلته ثانية، مطلته مئة، مطلته في يوم هذه مره واحده مرة واحدة لأنه لم إذا أردت كل روض برضة واحدة، يسأل المال الجديد والمرض إذا أردت برضة ثانية، بكاوية، بالمال جديد هذا هو يبطل الذي نقوم به، الغسل من أنتذهب على عائل ين على الطعم في الدراسة يبغون يبغون لهم في الدراسة ينال بيهم هذه ينزلهم في مدرسة ينزلهم في مرة مرة خلاص يبقى المرة الثانية ثمن، المرة الثانية ثمن، السياح من خلاص من لكن إذا تقدر تضع عليهم، تضع عليهم ووو ما إذا نحضر ليس مرة نحتاج مره مرة أخرى ثالثة رابعة حتى دلها العام لجلسة طعب مجلسة ورابعة مجلسة ولون مجلسة لذلك عشر أو عشر شبور ثلاثون أو أكثر فقل لأن المطلوب هو ذهاب عين السجال وطعبها ورائحتها ولونها قال على عباره على الله اله وصحبه اجمعين من الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الرحم من غير الولادة الولاده ولونه اسود محترم بزياعه والنفاس هو الدم الخارج عقب الولاده والاستحاضه هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس واقل الحيض يوم وليله واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او ثلاث واقل النفات الأخضر واكثره ستون يونا وغالبه أربعون يونا واقل الظهر بين الحربين خمسة عشر يونا ولا أحد لأكي واقل زمن التحييط فيه المرحف في تسرة سنين واقل الحمل ستة أشهر واكثره أربع سنين, سنين. وغالبه ستعة أشهر ويحرم بالحيظ والنفاة ثمانية وأشياء الصلاة والصوم وفراءة القرآن ومسل المصحق وحمله وتخول المسجد والصلاة على اشياء وقراءه القران وحمله في المسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد. ويحرم على المحبه ثلاثه اشياء الصلاه والصلاه ونفس المصحى وحمله هذا الفصل من اصول الطهاره جيد يتكلم على ما يحس بعد ان يتكلم على ما يرم الجنسين اخر هذا الفصل لانه يخص النساء يقول فيه رحمه الله فاصل ويخرج من الفرد فلا تخرج ماء الاول دم الثاني والثاني النفاس والثالث قال بدا بثعلب كلي فقال فالحيض هو الدم الخارج من فرد المرأة على سبيل الصحه غير فرد الولاده وأما عن ألوانه وصفاؤه وخساته فقال ولو أسول محتجم للزعب وأما الأول من الدماء الثلاثة فهو الحيب عندما يقول دم الحيب فهذا من بجي رفض الشيء إلى نسله لأن الحيب دم هو الذي عرفه فقال هو الدم الخارج إذا الحيب في ذهبه دم اتحاضة في ذاتها دم، والنفاس في ذاته دم. عندما يقول دم الحيض هو اندمر اضافة الشيء نفسه وهذا ما نعطي في, في المحط ان اخو لا اضافة الشيء لا ينفسي لكن اخو اندمر الرحض هو سيئ كان سيئة دم الحيد ما تعريفه؟ قال الحيد هو الدم الخارج من خرج المرأة لعلى سبيل الصحة من غير طلب الولادة عندما يقول الدم خارج من خرج المرأة هذا يعرف في علم المنطق بالجن عندما يجبون تعريف شخص يبدأون بهتر الجن الذي تحته أنواع يبدأون في تعريف نوع أن الأنواع بذكر الجن الذي هذا النوع طرد من أقراضي ثم يقردون بصية الأفراد طريقة في التعريف جارت أن تعرف شيئا تبدأ بذكر الجن الذي هذا الشيء هو أحد أقراضي هو من الأنواعي نبدأ بذكر الجن الذي تحته أقراض منها هذا المعرف نبدأ بذكر الجن ثم نقرد بصية الأقراض يتطفق لنا ويتضفق لنا المعرف مرة أخرى. اذا اردت ان تعرف شيئا تعرفه بجنسه الذي هذا الشيء الذي تريد تعريفه هو احد افراد جنس تحته خردان ثلاثة اربعة عشر اخره انتقدر بذكر الجنس الذي هذا المعرف احد افراضي من القيوب او ما يقرد دقية الافراد سيتطفق ويتبقى ويشنقى لك المعرف الثقر فعندما يقول الدم القارب من فرد المرأة هذا تحتوي ثلاثه ثلاثة اطراد حيث نساء تحق يبدأ في اسم الجيد ويريد ان الفردين الاخرين النساء هو كيفية يخرجهما يبدأ بكي بخيوز أو كفاة يخرجوا الاسعابة بنى الفتى كما قال على سبيل الصحة على سبيل الص اخرجت هذا القيد اخرج gimmick لان لأن الاسعاب يخرج من فضل المرأة الفتى ولكن لا على سبيل الصحة بل على سبيل المرض والعله وقوله ذا رحمه الله على سبيل الصحة اخرج جميع الاستحاق يريد ان انا نجد رجاء اه ناك لو الانوار في انا الى قريب المغرب او ربما الى المغرب عند المغرب لا نرى شيئا اياه انا لاني كبير السن اه كانت في كان في بعد عليها لو ثاني قلنا لنا الرواق نور الله صدوركم <تصفح> <تصفح> لنا نور الله <تصفح> <تصفح> <يا> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الله الان يود ان يخرج دما للمثابه قال على سبيل الصحه من غير سبب الولاده فاخرج الفرد الاخير وهو دم المثاب وبقي له وتمحض له وتفقس له المعرف هو الحلب الحلب هو الدم خارج المراه على سبيل الصحه من غير سبب الولاده لابد ان نزيد في ذلك في سن الحل لابد ان يكون هذا الدم القادر من قادر المرأة على سبيل الضحة من غير سبب الولادة ان يكون في سن الحل وسيكون بعد ذلك انه تسع سنوات تقريبا قال ولو كيف تعرف صفاته قال لونه اسود مكتدم الاسود لونه اسود اي لونه هو السواد هذا احد الانواع لان له الوان متعدده فمنه الاسود هو اقواها اقوى الالوان ومنه الاحمر ومنه الاصفر ومنه الاخضر ومنه الاكثر فالسواد لون السواد لون الحمره لون الشقره لون الشقره لون الكذره وهذا ترتيب من حيث قوه الالوان حيث وبعضهم يجعل الخطوره بعض المصنفين اضطرطيا عند التجريه يجعل السجرة قبل السجرة يقول السياس ثم الحورة ثم السجرة ثم السجرة ثم السجرة هذا ترسيك كان احساس وليه ان السلام تفصيلا على الاستحارة ان شان هذا موضعنا الان لما نتكلم بالتفصيل على هذه الاشياء موضعها في دروس الموزعة وفي الكتب المطورة لكن هذا التركيز نحتاج لديه عند الاستحاضة عند المتحيّرة هذا الدم له فشاد هذا الدم الذي له ألوان متعدلة له فشاد ومنه التخيل ومنه غير التخيل سخي يعني القلم لا قلم لا قلم لا سخي ولا نوع فيه نوع تظلم نوع تظلم هذا السخي أقوى من غير السخي وهذا سبعة وتسعة قال ولو أنه أسود محتدي منه والمحتدي أي حا شديد الحراره شديد الحراره المحتدم شديد الحراره و بعضهم يجعل المحتدم هو الذي اشتدت حمرته حتى وصل الى السواد لكن هذا يجعل تكرارا اننا نقول اسود محتدم و نفسر المحتدم بالاحمر الذي اشتد حمرته حتى وصل الى السواد فكاننا نكرر فهو الافضل تكفير المحتدم بشديد الحراره قال نزاع نزاع الموزع هذه صفات والوان تنفعنا جدا في معرفه كمين. المرأة المراه الذي ينزل منها قال والمساك هو الدم الخارج عقب الولاده ايضا نرى دعني ان نفكر ان الكراث الحيد لمتبع الحيد اللغه من ناحيه اللغه هو الحاجة من الحيد المحكي هو الثلث اما تعريف الحكم الشرعي الفلاحي فكما ذكرنا وان ان الكراث من ناحيه اللغه معناها الولاده واما من ناحية الشرق والصلاح للسطحي فهو الدم القارج وعقب الولادة الدم القارج وعقب الولادة فهذا ما ارد ان معرفه فذكر الجن اجدام القارج من قارج المرأة جن ويجا ان يخرج القارج من اخرين فقال عقب الولادة اخرين كثنان لان الحاجة لا يأخذ عقب الولادة والصحابة لا تأخذ عقب هذا الخير اللي يذكره اخراج القردين الاخرين وتفطى لنا المعرف واحد الدب القارج عقب الولادة انا دفت من ذلك ان نقول عقب فراغ الرحم لانه متصور بل هو موجود بل هو معروف بل ان المرأة قد يكون في رحمها اكثر من ولد فهل يكون الدم الناد العقدة اول الاولاد استوأم يسمى نفاكا الجواز لا بد ان يكون عقد طراء الرحم من كل ما فيه من ولد او اكثر احسن ان نقول عقب فراغ الرحم مما؟ العقب الولادة هل معنى ذلك انه مشترف اكتمال الولد حتى يسمى الدم الخارجي عقبه النفاذ الجواب لا بل لو نزل الدم حتى عقب العرق يسمى النفاذ الدم الخارجي عقب العرق وانتم تعرفون؟ ان ابن ادم يجمع خلفه في بطن امه اربعين يوما يبقى ثم يكون علقتان يحدث مثل ذلك اذا بعد اربعين يوما تبدا مرحله العرقيه العرقيه ثم العرق علقا لانه يعلق هذا, أو هذا المخلوق يعلق باي شيء من جدار الرحم إذا اتتقى بأي شيء علق به من جدار الرحل تصمي علاقة من كان قبل ذلك مصر حيوان ولكنه صار الآن أكبر من ذلك وصار يعلق بأي شيء مصر به من جدار الرحل حين إذن تم علاقة بعد 48 فإذا نزلت هذه العلاقة قدام النادر وعقبها المجرى لم يعلم قدام النادر وعقبها المساب تجعله احكم المساب التي ستعرفها الان ان شاء الله تعالى هم در اولى لو كان مضغط لان الموضوع بعض العلقة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك فلا للطرق ان يكون ولادة لمبسان للخلص بل حتى لو كان علقة ومن باب اولى كان مضغى وسميت مضغى لانها تكون في حجم ما ينضغ من الطاع. نموم لهذه العلقه صار بحجم ما ينضغ من الطاع. فتحان الخلاف العظيم. وعندما يقول عقب الولادة هذا معناه ان الدم النازل،, النازل قبل الولاده او معها لا يسمى السحابه وهذا مما يحطلق على تثير من الناد ومن اليساد ان الدم النازل قبل الولاده قبيل الولاده تنتنى عن الصلاة هذا غير بل تظل تصلي الا ان لكن هذا الدم دم الحي لانها عندنا في المد... دم في اثناء حملها وهذا على قصح دم حيبها فإن لم يكن الدم النادي قبل الولاده ودم الحيب انها تصليه لأن هذا الدم حين ايدي يكون دم استحاقه دم اثناء الحمل يحتمل ان يكون دم حيب يكون دم استحاقه هذه اثنائيه هذا التقلب للدم في الحمل يستمر الى ان تفرغ من مما في بطنها فالنازل قبل الولاده والنازل في اثناء الولاده لا يسمى نفاس بل يسمى ان حيض او سحارة حيض ان كان على قوم ال... كان في مواصفات الحيض في زمن الحيض و على القول الأصح القول الصاد الشفيع أن المرأة الحاملة تحيير. هل يكون استحالة لو لم يكن في زمن الحيد أو لم يكن في مواصفات الحيد؟ أو تكون قد تعذبت خمسة عشر يوما من هو أقصى زمن الحرب كما تعرفونه. المهم أن هذا الزمن نازل قبل الولادة أو مع الولادة ليس من دنس النساء إن كان من دم الحرب فلا خلاف. وتمتنع من كل ما تمتنع منه الحائض وان كانت ليس حائضاً فهذا يكون دمك ولا تمتنع من الصلاة ولا من غيره مما تمتنع منه الحائض ومنه هذا الدم النازل قبل الولادة وغير ليس من دم الحيض ليس دمه او حيض قلنا كده دلوقتي ولما اي بالامسحاب لو كان حيض فلا تصلي ولا تغتسل ولا تصلي لانها حائض ممنوع ان تقرا بل يحرم عليها الصلاه ولو كان استحاضه تصلي وتغتسل كيف تقع المستحاضه لذكر من لا اله الا الله حلا لله ان شاء الله صلى على النبي وعلى اصحابه والسلام منتظر بلا رزقك لا تتجعله لن تموت مرشن حتى تستوفي اجل اها ورزقنا فنصدر على رزقك بارك الله طيب وصدنا الى قوله والنفاة هو الدم الخارج عقب الولادة المقال والاتحاضة هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاة أراد أن يعرف الاستحادة صارفه بالجلف فقال ودم القارف من قارض المرأة في غير أيام الحيض أخرج الحيض والنفاس أخرج النفاس وتصف له ونظير له المعرّف هو دم الاستحادة ويكون على سبيل علة لأن دم الحيض دم سكري دماء سكريّة. جبلية دم الخليق الذي شاء الله تعالى عليها وانشأ عليها بنات آدم ان هذا شيء يصيب بنات آدم فهو دم جبلية دم ايه دم الحير ولكن من نشاء. دم جبلية نزل لانه قد لا ينزل. ولكن دم الاستحابة دم مرضين دم علة بدا الآن في الكلام على زمن كلين زمن الحيض والنفاس والاستحاوة إن كان هناك زمن دهات قال وَأَقَلُّ الحيض يوم وليله أَقَلُّ الحيض يَوْمٌ وَلَيْنَ وعندنا في النحو ممنوع أن يخبر عن جثة الزمن، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة ولا يكون اسم زمان خبرا عن ذات مؤنثا اخبار اسم الزمان لا يكون خبرا عن الذات يعني عن الذات عن, الذات عن الجوهر لا يخبر عن الجوهر عن الذات عن الذات اسم الزمان ولما انا في ظاهره من هذا القبيل يقول واقل الحي ايضا دم يعني جسد يعني ذات يعني عارف يعني جوهر لكنه اخبر عنه بالزمن يوم وليله هذا ممنوع فلا بد من تقدير فنقول واقل زمن الحيض يوم وليله حتى نخرج من الممنوع وهو انه لا يخبر عن الذات بالزمن ولا يكون اسم زمان خضرا عن جثه ولم يصف فاخبره كلام ابن مالك في وأقل الحيل أي أقل زمانية يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما رهبه ست أو ست أقل الحيل يوم وليلة أي ليلة المتصلة اللي باليوم سواء كان اليوم هو الباء هو البداية أو الليلة هي البداية او لفقنا المعنى اربعة, أربعة وعشرون ساعة المراد من قوله يوم وليلة اي اربعة وعشرون ساعة لانه لا يشترض ان يبدأ حيضه على هدات اليوم مع طروع الحجر مثلا ولا مع هدات الليلة مع غروب الشمس مثلا ايها الناس لا يشترط فإذا لو جاء حيضها في وسط النهار أو في وسط الليل يبقى أن ننفقه نأخذ مثلا بدأ في وسط المهار يبقى أن هذا الباقي من النهار نأخذ الليلة بأكملها ونأخذ وطف المهار الأول والتالي فننفق من النهارين نهارا واحدا مع الليلة فيتكون معنا يوم وليلة يعني 24 ساعة أو أعني 24 ساعة وكذلك لو جاء الحيض في وسط الليل فناخذ ما بقي من الليل عتمر النهار مع أول الليلة التالية فتكون معنا ليلة مع النهار يصير يوما وليله فالمراد أربعة نت أربعة معتدنة وأقل يوم وليله أي متصلات متصل بعضهم ما ببعض. لكن لو سمحت انتبه لشيء مهم جدا اقضل الحيب يوم وليلة لما يقول هذا معناه ما كان اقل من ذلك فهو التحرق لكن انتبه اقضل الحيب يوم وليلة اذا كان على المعتاد من الحيب فهو هو المعتاد من الحيب المعتاد من الحيب ان المرأة اذا اختلف في فرجها حكمه مثلا فانها تخرج من في باي شيء بلون بتعرق بافرازات اذا بدا حيضها فحتى لو لم ينجد الدم واضحا الا انه مع رياده الحيضه الى نهايتها الى ان ترى خطبه البيضاء أو النقاء الثام الذي ليس بعده ده دم في تون هذه الفترة يكون حالها بحيث لو أدخلت شيئا في فرجها خرج ملوث هذا معنى الاتصال هذا معنى الاتصال اذا يوم وليلة على حاله الحالة المعتادة للحائط ما هي الحالة المعتادة للحائط؟ أنها كما وضعتنا إذا ادخلت شيئا في فرجها خرج ملوث ليس معناه أن الدم يسج ويخرج دائما الأبغر لكنها قد يخرج احيانا وينقطع احيانا هذا الانقطاع ليس نقاء هذا الانقطاع ليس نقاء بل اذا ادخلت شيئا فيرجى تلوث هذا الشيء قطماء ما, ما شاءت لكنها اذا رات نقاء فتمشي اذا رات نقاء اذا داءها الذئب احيانا ثم جاءها نقاء احيانا نقاء يعني لا ادخل اي شيء ولم قرى حتى السلامه وهذا نقاء انها راه الدم هي حق. لو كان هذا الدم جمع مع النقاء وتعدى اليوم والليله ولم يتعد الاقصى او عشر يوما فهذا كله حل اذا جمعنا اوقات الدم مع اوقات النقاء تذكر لو سمحت الآن نتكلم على حالة غير اعتياديه وحالة اعتيابية في الحين أنها يدخلت شيئاً فإنه يخرج ملوثا، لكن نتكلم الآن على حالة خاصة وهي حالة ما لو ترى عليها نقاء مع الدم دم احيانا ونقاء احيانا اخرى نقاء أي لا ترى شيئاً ملوثاً فإنه أدخلت اجتماع الدم عن النقاء له حكم خاص ما هو الحكم عندنا قولان في المذهب قول بما يعرف بالسحب وقول يعرف باللقط سحب وراء. المعتمد في المذهب هو السحب قول السحب قول الاخر غير معتمد هو قول لطف قول ضعيف في المذهب ما هو قول السحب اذا رات وقد عرفت إذا رأى الزمن ونقاء إذا رأى الزمن ونقاء وكان مجموعهما لا يتعبى أكثر الحج وهو خمسة عشر يوما إذا كان مجموع, مجموع الدنيا والنقاء لا يتعبى أكثر الحج وهو خمسة عشر يوما ولا يقل عن أدناهم يوم وليلة لا يقل الدم الدم وحده لبلا يزيد مجموع يقارد الدم عن 15 يوم هو أقصى الحي ولا يقل الدم وحده لا يقل مجموع الدم وحده عن أقل الدم وهو يوم وليلة هل مجموع حي هل حي هذا يسمى بقول استحف ثم بقول الصحابه اننا سحبنا حكم الحي على, على اوقات النقاه ثم يقول على أوقات في اوقات الدماء فقط بل جعلناه ايضا في اوقات النقاه سحبنا الحكم وعديناه الى اوقات النقاه التي لا دم فيها اي قطره سيف مره اخرى إذا جمعنا اوقات الدم مع اوقات النقاء ولم يتعد اقصى الحجم وهو 15 عشر يوما ولم يقل الدم فقط مجموع الدم مجموع اوقات الدماء عن اقل الحجم وهو يوم وليله فالمجموع يسمى حيضا ويسمى هذا بقول السحب لاننا سحبنا حكم الحج على اوقات النقاء الخور الآخر وهو قول نفسه هو قول ضعيف في المجهب أننا نلتقص نجعل الدماء هي أوقات الحرب فقط والنقاء أوقات طهار تنتهي من الدماء ويقرأ عليها النقاء يجب عليها أن ترتفل ويجب عليها أن تصلي وإن كان روضان تسلو إلى أن يأتيها, يأتيها الآن مرة أخرى فهي عن هذا وعن هذا الى اهل اذا معتمة المذب هو خاص بمن ترى خاص بمن ليست على العاده في الدماء الحيض وهي ان تكون بحيث لو ادخلت شيئا رأة من أجلون. بل اذا كان عندها دم ونقاء لا ترى شيئا ملوثا في فقرة النقاء لا ترى ثوروث في فصل النقاء فنجري عليها المعتمده المعتمد في المذهب وهو قول السحب بشروطه وقد عرفت الشرطين ان يكون اقصى المجموع لا يجاوز اقصى الحد وان يكون مجموع الدماء لا تقل عن اقل الحد وهو يوم وليل متى تترك الصلاة, الصلاة برؤية اول الحل مع اول لحظة مع اول لحظة من جمال الحل يتول فترة كم يوم الصلاة يقل الحل بيوم وليلة وبالمناسبة اخي سليم ذكرني بشيء مهم وضابط مهم في هذا البال وهو ما تراه المراه قبل الحيض في بدايات الحيض على مشارف الحيض بعض الالوان قبل دم الحيض هذا ملحق بما قبله لأن القاعده عنده أن ما تراه من الوان ليس دماء ليس الحمراء او السوداء ما تراه من الوان مثلا صفراء مثلا كبره هذه تلحق بما قبلها هذه الألوان غير الأحمر والأسود غير بداية, بداية الحرب هذه الألوان هل هي بداية حرب حيث تمتنع عن هذا الذي نذكرني لا هي ملحقة بما قبلها قبلها تحفة سيتمحق بالطور إنما تمتنع مع بداية الدم وكذلك الألوان التي تراها في النهايات تمتنع الدم الأسود والأحمر ومدأة الإفراجات الملونة التي تكون قبل القصة البيضاء هذه ملحقة لما قبلها يعني ملحقة بالحيب فتبتنى من الصلاة الى ان ترى القصة البيضاء عندما من ترى من المثال ان بعض النسوة لا يرين القصة البيضاء عندهم طهرهن او عندهن طهرهن يكون بالبقى واقل الحادي يوم وليل فأكثره خمسة عشر يوما يعني ولا يديها المتخصي المتصله بها وغالب رؤسكم او سبع السلام على الاقل والاكثر والغالب مرجعه الى الوجود مرجعه الى الوجود فان اين اتى السفعهيه بهذا الكلام اتوا به اتى به الشفيع رضي الله تعالى عنه من الاستقراء في مسجد عصره كان يسأل هذا عن الأعمال الفطيح والمشارك أنه يسأل ويستقرق الاستقراء لا بالتأكيد بأنه يرى على قدر عصره وعلى قدر حياته وعلى قدر ما يسمح له وقته ثلاثة استقراء كيانا لكن الشفعية بعدهم مزهد والمدهد لم يروا ما يخالف استقراء الإمام أو يرضى عنه فقال غاربه سيس او سيسر ساني انا انا الحيثي مش نسلق الاسود انا اسود او احمر او خمسة وعدد الاسود والاحمر والأصفر في خلاف بين الاصفر قلنا انا محلوك اقل من مفاة لحظة لحظة فيها عن الوقت القليل يعني دفع دفع من البلد. ولو قلت. وقد عرفت تعريف النفاس قبل ذلك لغه وشارع وأخذ من لحظة وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما. أخذ من لحظة بلا النهارفة ما تقدم تكون المرأة بلا نفاث كفاطمة رضي الله عنها الزهراء كان الثالث بلا دم من الولادة كان ولادة مود من موجات الغض وحزنا على التفضل. الله تعالى يوفر لها أو ينذر او أوقات الولادة فهي لا خطر. لا تنقطع عن الولادة أقل لحظة و60 يوما هذا ايضا الاقل والاكثر من الغارب هو 40 يوما في الصحراء الناقص بالهدوء ان هذه اللحظه تبدا من فراغ الرحم من كل ما فيه لا يكونش عايق شيء يجب التنبيه عليه عندما نقول أكثره ستون يوما وغالبه أربعون اقل النفاة لحظة وهو الدم الخارج عقب الولادة عقب ما معنى ما معنى هذه العقبية هذا الدم الذي يخرج أقله لحظة وغالبه أربعون و أكثره سستون ما ضابط العاقبية العقب يعني بعد الولادة مباشرة بعد فراغ الرحم مباشرة ينزل الدم وكان هينزل يعني قالوا لا إنما يعد نفاثا لو نزل ولو قبل تمام خمسة عشر يوما بلا نبيها يبقى ضعبة العقبية عندما عرف النفاث هو الدم الحارض وعقب الولادة هذا الدم الذي أقله لحظة وأغالبه أربعون وأكثره ستون عقب الولادة أن عقب فراغ الرحم مما فيه بحيث ينزل قبل مضي خمسة عشر يوما بلاياليها اذا نزلت اليوم الرابع عشر دم بكثة وهذه الايام البعث عشر التي لم ترى فيها الدم كانت تصلي فيها كانت تصلي فيها لكنها معدودة من ستين يوما معدودة من ستين يوما عدداً لا حكماً عدداً لا حكماً انتبه لو سمحتك انتبه لو تكرمك هذه الأيام اللي تكون عقب فراج الرحم ولا ترفيها الدم والتي يعقمها وزول الدم أسبور أقصر أقل وهم قبل مرور 15 يوما هذا يسمى نفاذاً ولكن هذه الأيام تعد من بالأيام النفاس، فهي نفاس عدداً لا حكماً ليه لا؟ ليه ناذا لا حكماً؟ لأنها تصري لما تقول يجب الله عزوجل نحن زوجنا فاتن مصحف تقرأ القرآن لم بطنها ولفرغ فرغ رحمها ولم تردنها فتت وتصلي فتت للولادة وتصلي وتصوم وإلى آخره لا تمتنع من شيء لكن فوجئت بنزول الدفن في اليوم السابع الثاني من عشر عصر نهار الخامس عشر فتبيء أن تبين تبين ان ما مضى كان نفاسا هل ما فعلته طبعا لا كانت موضة، كانت بان لوجوه الجهام كانت مطاربة لوجوه الجهام كانت موضوة الى قراءه القرآن الى اخره فلا يحرم عليها ما فعلته لكنها تعد هذه الايام من ايام النفاس تعود هذه اليها التي لم ترى فيها الدم من ايام المتازف فهي من ايام المتازل عزة دم. لا حكما لا حكما لأنها كانت صفرومة تصلي الى الآخر لكن لو رأت الدم بعد الخنسة عشر يوما من فراغ الرحم فهذا دم حي إذا انتهت الخنسة عشر يوما بلا ياليها عقب فراغ الرحم ثم رأت الدم بعد ذلك فهذا دم حاجز رأت الدم إلى نهاية السكين يومًا إلى نهاية مدة النفاس ثم رأت بعد ذلك الدم هذا الدم دم الصحابة هذا الدم دم الصحابة بالحيث كلنا نقول إن, أن هناك حد لأقله هو يوم وليلة وما قبله هو دم الصحابة النفاس لا حد لأقله بل مفجد مجرد مجرد. فلا يقول قبله باستحاضة لا لكن بعده باستحاضة. كالحيب. بعد الخمسة عشر يوما من ايام الحيب. استحاضة. بعد ستين يوما من ايام الأجيسات. استحاضة. <تصفيق> قد يكون استحاضة وقد يكون حيضا. انتبه. انتبه. إذا انتهت إلى الستين أيوما بناء بعد ذلك هذه الزماء قد تكون حربة جديدة وقد تكون السحابة إنسان فيها مواطفات الحرب إنها متعودة مميزة تعرف أن الدماء يأتيها دم الحرب يأتيها في اليوم الخامس من مثل الشهر مثلا وصادقة أن هذا اليوم الخارس هو اليوم الواحد والستين ستكون حربة جديدة متصلة لدعم النفاس ماكش مال قد تأثر من ذلك بصفات الدم او بلون الدم او ما شاء لكن لم يأتيها في معادة وهي معتادة او مميزة لم يأتيها بصفات الدم فيكون دمه استحاب مهم انه في... على رأس ستين ما يأتي بعد ذلك لا يكون نساسا وقد يكون حيضا وقد يكون استحابا وهذا مرجعه الى عاداتها وتمييزها وصفات الدم الى اخر طبع، طبع، لأن أقل التور الشيخ بيسن ممكن يكون حيدا يقول هذا الكلام الذي تقوله أن الحيد يأتي عقب الفتح مباشرة متزق به إلى فاضل يأتي هذا الكلام رغم أنه يقول بعض خليل قرأنا في العجالة قرأنا أن أقل التور خمسة عشر يوما، بس الشيخ قال أقل التور بين الحيدتين خل طور بين الحيضة خايفة لكن بين المتطهر الحيض قد لا يكون فاصل أصلا قد لا يكون طور أصلا قد يكون يوماً واحداً يكون يوم، يوم تنتهي من نفاسها تغسزل وتصلي وبعد نصف يوم يأتيها حيضاً يشمع يعني بالطهر عبارة عن نصف يوم أو يوم أو أقل أو أكثر أو لا طور أصلاً تحتصل التفالاً مباشراً بلا فاصل ممكن جداً لنا لان اقل الطب 15 يوم بين حيضتين كذلك بالعكس فعلى ارجع الخلف قبل الولادة على القول بان الحامل تحيل على القول الصح عند الشرطية بان الحامل تحيل فقد تنبين من حيضتها ويحالب ثم بعد يومين تنفس يأتيها نفاذ توفر ما رحمها ويأتيها نفاذ فيكون الطغر الذي بين الحيد وبين النفاس وما فقط يومين فقط او اقل او أقل. وهو لم يشترط الا يكون بين الحيضتين لان قوله بين الحيضتين اقرب ما بين الحيض والنفاس اذا سبق الحيض النفاس وبين النفاس والحيض اذا سبق النفاس الحيض هذا كلامه كلام دقيق واقل النفاس لحظه وأصله ستون يوما، وغابه أربعة يوم وأيضاً تعرف نهاية نفاثها، كما تعرف نهاية حيضها، وهذا أيضاً مما يترحل عنه بعض النساء، لأنها أعتادت لا الحيض أنها قد ترد، لما لم تتزوج أو قلت تزوج ولم ترد، فتفاجأ بالنفاس، فكيف أن؟ كيف تكون تكافي عدم ورث الدم؟ لا كما تعرفين انتهاء حيثاتك تعرفي انتهاء المثال كما تعرفين انتهاء حيثاتك تعرفين انتهاء المثال لا بانقطاع الدم ولكن ب غورة الخصق البيضاء عندما ترى من دون ذلك او بالنقاء الـ عندما لا ترى الخصق البيضاء نعم الخصق البيضاء سائل ابيض شفاف إذا ادخلت شيئا لم يقرز أملوثا خرج عليه سائل أسائل أبيض شفاك فيه بزوجاك وهذا تحتاج إلى أن تتربط به المرأة يعني المرأة لا يمتد معها مدة طويلة تحتاج إلى أن تتربط بهذا الأسائل ويتمهد لها ذلك بنهاية الحل عندما يذهب الدماء وتدع الألوان تعرف انها في نهايات حيضها فتبدأ في التربص في الحصة البيضاء وتتحينها لان زمنها لا يقود زمنها لا يكون الاستخابة نسينا ان نقول في تعريفها اللغوي انها بمعنى الحيض ايضا بحضر معنى السيلان بمعنى اللغوي الحاجة في معنى اللغة والتأليف، الاستخاطة في اللغة والتأليف، النفيات في اللغة والولادة، وأما بين الحائبين خمسة عشر يوما طهري بين الحائبين عشر قد عرفنا ان القيد بين الحالتين قيد مهم جدا مستمر ليس بمعنى الدم يسقط وينزل باستمرار